عرضت الآيات في الدرس صفات كثيرة لعباد الرحمن عزيز التلميذ الموهوب استعد وأجب عن الأسئلة لتتمكن من تحريك عربة الغذاء إلى حصون المعرفة المختلفة